مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بكم ولقاء جديد ولسه فاكر ومشاهدين الأعزاء في حلقة الليلة حنفتكر مع بعض إحدى المسرحيات الكوميدية اللي نالت استحسان واعجاب الجمهور وهي مسرحية الدلوعة وبيسعدنا أن يكون دفنا النهاردة بطل المسرحية الفنان الكبير فريد شوق الفنان الكبير فريد شوقي وحش الشاشة وملك الترسو والملك بالتأكيد لسه فاكر مسرحية الدلوعة طبعا فاكرها دي من ال... مراتم العلامات اللي في تاريخ حياتي بحبها جدا كمسرح يعني كابتن شازلي يا ترى لسه فاكر مسرحيه الدلوعه طبعا ده يعني تراث فني كوميدي واعتقد ان ده كانت يعني كماله مسرح الرحاني بالنسبة لفريد شاوي كان امتداد لبديه خيري والريحاني والحاجات دي المسرحيات ال ال ال الهادفه يعني اه طبعا فاكراها طبعا طبعا من حاجه جميله جدا بيأديها فريد شاوي ونيل اه طبعا مسرحيه الدلوعه محدش ينساها و... بالنسبة لمصرحيات اللي هي القديمة طبعا كلها مسرحيات ظريفة والواحد حد بيضحك من قلبه وطبعا بحبها قاول في دي عشان فعلوا استسفريت شوقي ايه انت عنور افاندي عجة عجة قلتانا <تصفيق> <تصفيق> حضرتك هنا ما فيش عجة عمال <تصفيق> اسمك ايه اسمع عنور عارفة عنور بقيت اسم حسن محمود حسين بطارخ بطارخ عمر العزم من دولابك؟ أنا عارفه يا سيدي مين <تكلمة> حضرتك؟ مش شغلك مش جاي يا لازبك وأنا كنت عاوز لازبك؟ فكريه يا اسمي فكرية أيها فكريه مين؟ بايدي الاسم فكريه حلاوه فكريه بألاوة فكرية روزة لبن لبن؟ <تكلمة> أنا عارف بقى في واحدة في الدنيا اسمها روزة لبن؟ وفي واحدة في الدنيا اسمها إكا؟ I كده. الجابالي عناوين من عندك وطريفة. معجل وبطارخ. احدى مطبع لك ايه? خلاص في دين. ما لاش? انا صاحبة الاوتومبيل اللي بارك. تشوف. الكواتش فرع. الباية في حياتك. فرع قدام بارك. ولا ايه يخص لي فرع قدام بارك. عايز مساعدة. هنا ما بيش مساعدة هيا. ما بيش هل المساعدة. ايه? بنفخ كوتش انا <تصفيق> مساعدة يعني تتكرم حضرتك وتساعد الشوفير بتاعك تساعده في ايه؟ بتسليح الأطمبي افهم ايه تستحقوا دمبلات انا حول ما صلحته ابو سبيرتو حتى مش لازم تفهم مش ضروري تفهم مش عايزة واحد مهندس، عايزة واحد عايز يغير يشيني جارد انا محبش يشيني جارد من فريدة مين دول يا بيت؟ الفنان فريد شوقي فجأة الجمهور فوجئ بالفنان فريد شوقي بيعمل دور كوميدي في مسرحيه الدلوعه وبيقدم وبي... على المسرح عايزين نعرف هذه النقلة في حياتك الفنية إزاي حصلت النقلة دي من أخطر ما يمكن وأنا وقفت قدام النقله دي شهر وفكر تفكير فظيع ويمكن صليت صلاة الاستخارة عشان أوصل إلى النور لأن الله يرحمه وديه خيري لما أسند الي بطولة الرحاني آه آه خفت لأول مرة خاف أنا فين والرحاني فين أزاي أقارن أنا بالرحاني المهم دخلت واحتضنتني الفرقة سيدة مريمونية ومشاكيبة كلهم وقدمت الدلوع ولسيما أن كنت شفتها وأنا صغير من رجب الرحاني وقرأت عنها أن أصلها رواية فرنساوي موليير وعملتها الكوميدي فرنسيز لكن كان الاستاذ نجيب وبديع ازاي بيمصر رواه تحس انها بيئه مصريه صميمه لدرجه ان الكوميدي الفرنسي زي ما عرفت ان ان لما قمت اتفرجت عليها قالوا النجيب نجيب الرحان اتعامل احسن مننا وكما يقال لا تستطيع انك تخرجي عن النص بلفظ انا حاولت يعني قلت الريحاني عاملها من 40 سنه طب احاول اغير كلمه استحاله وفعلا بيتغير لكن الاقي نفسي بايخ لانه كان رتم جمله زي المزيكا الجمل كاتبها زي المزيكا لدرجه عرفت لما كان بديع يكتب ويشترك مع الريحاني يكتبوا مثل الفصل الاول ويقروه في البروفا يقوم الريحاني يقول له يا بديع يا بديع يا الكلمة بتلقق ببقى شوف كلمة بتلقق مش قالوا مش قادر بتلقق مش النهاردة يطلع الممثل مش بعيب عليهم يعني يقول في مواضيع تانية حكاية تانية يقلف. ويخرج <تصفيق> عن النص ويخش في النص ويطلع مع الجمهور ويقلف مع الجمهور ويتعك مع الجمهور مش كلهم طبعا هلا ايه ده عنهم مش هيبه عنهم وتعمل كده فين تربيتك العالية فين اخلاق فين ادابك خلاص راحوا ده كلام سيب واحده ست كده حيرانه ليصه دي ليست دي تتلوص مدريه بحالها تدرهم بيتك في عز الليل في نص الليل والدنيا ضمه وده برضه يبقى ذوق ده ساعات تلبية محترم نعم اخويا حترتاحلي انت يا, <أخوة. تصفيق> يا سواق <تصفيق> مش <تصفيق> في في الروادي مثلا سمعت برضو بقيلونا احنا في الرحاني شرفان اللي هو المصري ده ولا ايه قال افيه مش مكتوب في النص فالناس ضحكت حكيت فهو اتبسط خرج للرحاني قالوا له باي يا بيه بي شفت الناس ضحكت قال لي ايه قال له حبيبي مخصوم منه 50 قرش قالوا ليه قالوا مكتوب في الرواية قالوا لا قالوا 50 قرش 50 قرش بالنسبة للمرده الرحاني زمان فضيع يعني قالوا ايه هتقول كلمة مش مكتوبة فانا حاولت ما يمكنش المسرحيه دي ابيض واسود ايه رايك بقى بالنسبه لمسرحيات الابيض واسود او المسرحيات القديمه تفتكر الضحك فيها يعني انت لما بتشوفها النهارده بتضحكك برده ولا لما بتستغرب قوي على الحاجات الناس بتضحك عليها جوه المسرحيات لا احب المسرحيات القديمه والضحك القديم ليه السبب؟ السبب حجم القلب طبعا اختلف جدا دلوقتي تحس ان الممثل هو بيمثل عشان يحاول ان هو يضحك الناس لكن زمان هم اصلا كانوا بطبيعته هو برده مش شرط عمليه الضحك الضحك زمان بيختلف طبعا عن دلوقتي على اساس ان هم بي بي بيصنعوا النكته او الضحك لا هو طبعا الموضوع ده بيجرنا على عده حاجات يعني بالنسبة للفن بالنسبة للمسرحيات بالنسبه للاغاني بالنسبه للكوره كل الحاجات القديمه طبعا لها محتفظه بنفس الرونق بتاعها وبنفس الجاذبيه وبنفس الروح يعني انا لما اتفرج على دلوقتي على فريد شوقي على مقدرته يعني هو ما, ما يعني بي بيضحك الناس من, من خلال مواقف مش تهريج يعني مش, مش تسفيه في الكلام مش اي كلام لا موقف جميل ومحكم وبالتالي الناس بتضحك من الموقف ومن الفنان العظيم فريد شوقي وعدت على أختي. ما فيش ابقى مين حضرتك؟ انت ده, ده الورفندي صاحب البيت اهلا وسهلا الورفندي اهلا اهلا انت اقدر عليك شاب كريم الاخلاق الله يطعي الاخلاق على كلام الاخلاق على سين الاخلاق انت تتحدفت عليها من ايه؟ انت تتحدفت عليها بالقام بمصيبة اهلك دون ربوك ازاي؟ ربوك مع مين؟ مع هارود؟ مع لسانيس؟ عاوز اشوف ابوك ده؟ فين ابوك ده على شرق؟ <تصفيق> نعم! بس انت الاخر! بلا حضرت بلا كلام فاضي! انا بدي ارميها في نار وقف اتفرج عليه. اعرفك من ايه! اشوف وشك ليه! قدت لي بمؤبتك عشان ايه! بس بلا لكن بلا أخر. نعم! عاوز انت الاخر! ايوه اتفضل جيبني انا مصيبة! خش بباك علي! انا وضعك باك! تاخد دي! ولا تاخد الوضع دي! تحب علي على هدومي! اتفضل مش كده فراني الزعفراني بأبويا أبوكي. كانت فرصة كمان للسيدة نيلي كان أول دول لها الدلوعة رواية تحدث وما زالت تحدث الموظف الغلبان اللي بتقع عليه بنت المليونير اللي هي من مستوى وهو من مستوى شوفي شوفي معلش أخد من وقتك دي في الكتابة اي واحد بتجننه ست بتجننه ما في ستات تجنن واحد مش انت يعني ايه يعني ايه, يعني, إيه؟ يعني واحد بيكون بيحب واحدة في ست تجننه تتعبوا في حيات مراته تجننه طلبات مواعيد يعني تدايقه يعني تدايقه ولا سياما ما يكون مش, مش من طبقتها فده موظف غالبان وانت ببيدت الزعفراني به المليونير وجدت في المصلحة رفضته بهدلته شتمت الوزير فخلاص بقى راجل صايح اي مؤلف اما تجيله لا روح بقى امشي امشي من وش خربت بيتي روح الستين داي دا ده اكبر واحد يعني موليير ما يكتب كده انما ده شوفي لما جت بهدلته وهو مرفوض وماشي وبيلم اوراقه بص لها قوي قوي قوي قوي مش عارف يعمل ايه اما لها روحي منك لله نفسي أشوفك لبسه أبيض فبيض وحط على راسك طرحه خضراء، وقعد قدام الجامع ومد إيدك للرايح والجي يمكن يمكن ربنا يغفر لك شيء من العذاب اللي وردت قولي أشكال وألوان روحي منك لربنا حيجيلك يوم وتنتمي على اللي عملتيه فيا ده اشكال والوان حيجيلك يوم وضميرك يانبك لكن بعد فوات الاوان حيكون عايشه ضحيتك المسكينه وهتكون راحت وانتصرت اذا كان عندك بيت ايمان اذا كان عندك شويه خوف من ربنا روح اتطهري وإلع هدومك والبسي أبيض فبيض يط وحط على رأسك طرحه خضره ووقعي قدام باب الجامع ومدي ايدك للرايح والجي يمطي ربنا في اللي, اللي باللعبه دي يعني ايه يعني أي مؤلف أي بطل ولا أمشي اللي خربت بيتي يروح في 60 ده انما ده بينقلها وظيفة فيها إذلال رباني جايب لها و... يعني نفسي اشوفك شحتة قدام الجامع اقصى عذاب روحي منك لله ادي الرحاني وادي المدرسة الرحاني وعشان كده حضرتك فاكر الكلمة لغاية بالوقت حافظها زي أغانم وكلسوم والرتم بتاعها ومش قادر انساها ترى إيه المواقف الكوميديا اللي تفتكرها في المسرحية دي ولما بتشوف المسرحية دي بتدحكك لا طبعا كان الحاجة الملفت اللي كانت فيها طبعا إن فريد شوقي كان خاطب واحدة وكان مستنيها هي وابوها جايين يزوروه وفجأة نزلت عليه دي بنت زي الأمر وحلوة وصغيرة طبعا ودخلت بقى تعمل عليه الحاجات الحلوة اللي عملتها له والشهوات الجميله دي واللي عايزه انام ومش عايزه انام وهنام فين وهو طبعا مرعوب ان هتيجي خطبته ويجي باباه ويكتشفوا ان هو واحدة زي الأمر زي دي نايمه معاه فكانت عامله مشكله بالنسبه له يعني ما تعمليش تاكلوا تفضلوا انتوا تفضل فين تناموا تاخدوا راحتكم حضرتك هنام هنا فيها ايه مش ممكن فهنام ايه ما عندناش زوج والله انتي مفعوده انور افندي شخ ايه ليه? ايه? ليه ما تنامهاش في قطك انت احسن? يا اخي عايز كناريا تقولها <تصفيق> <تصفيق> وين انت تنام يا اخي اسمك ساحب البيت? مالك؟ مالك؟ إيه؟ لا احنا احنا احنا احنا بنوطب بالحفة والمخدات والحاجات مالك؟ دي يا فضلي. لا لا يبقى فيها مدينة. ايه يا سبيبة. نعم. وصل الهاني من قطة انور. انور فاندي? ايه. ايه. اش معقول حتتدايقوا كده والله. احنا اتفضلين. اتفضلين. اتفضل يا سهل من هنا اتفضلين. اه وفين العاجر دي سناني يد العادي جيانا أنور يا فندي نعم أنا متأسفة جداً جداً لا العفو يا فندي ما عارش إذا كان يلزمك من القودة تاخدها آه حاكمان أحب أسك على نفس نحن كمان حنسك على نفسنا يا فندي في صورة صغيرة عالكوموديين لو تسمح تديها لسبيبة صورة صورة إيه صورة واحدة ست آه لازم صورة من إياهم خليل لا من فضلك صورة ست محترمة جداً آه صورة والدك لا سي انت تقولي والدتك <تصفيق> والدتك لا خطيبتي لا اشيلها من فضلك احسن تتاذى من رؤيتي حاجة تانية غير كده لا خلاص يا فندم انا هي سيدي احطها في اي ايوه حلوه بس حلوه نزلت يا خرابي ايه ده هي حلوة كده ليه دي فتنه معتز بيها عاوي تذوبها ان شاء الله في حرق العافيه ايه اهدي خطيبتك عقبال آه ما نشوف الجنب خطيبك ونقول لك على الارض <تصفيق> أستاذ فريد أنا عايز أعرف برضو الناس تقبلتك إزاي في الكوميديا الحمد لله أه. تقبلتني أوي قوي قوي قوي يعني هو لما لما بديع خيري قلت له يا استاذ بديع لنا قلتني أنا دون النجوم الموجودين في المرحلة في السن ده قال لي أولا أنت نجم شباك هاي كان الأكشن والأفلام دي ثانيا ظلك خفيف وعندنا في المصر أقول لك هي هافي شادو يعني له ظل وأنا كنت من ضمن اعضاء اللجنة اللي امتحنتك في القبول بتاع المعهد وقلت الودة حيكون شان فبعد عشرين سنة جبتك عشان كده آه ونجحت الرواية واستمرت بقت تستمر بالسنين يعني أنا سعيد جدا اللي شفت حضرتك عشان اسبخ لحضرتك فرحان قوي بسنادي مخلف لي بيتي زي الحصار الرهوان تشلت يمين وتشلت شمال لا إما حد ولا عماله تسأل في المصاير اللي بتسببها للناس فهم أن الدنيا دي بتاعتها وبتاعت و تزالة و قله ادب أرجوك بس انت راخر يا بابا سيب خليه يقول اللي هو عايزه انت كلز بك راجل حمش ده عودت كده يرقعك القلم يرقعك فيه شهريجا مش يحيلوك ويدلعوك وطبطب عليك الحمد لله لقيت واحد يعرف يكلم محدش قادر يقف وشك محدش مستجري يقولك على حياتك خايفين من فلوسك وفلوس أبوكي لكن أنا يهمني لا فلوسك ولا فلوس أبوكي طوز فيك و... <تصفيق> عشان كده أقول هالك في أول وشك اسمعيها مني الأول مرة أنت لعنة، أنت جرسومة، أنت علت الأدب أنت عدمت الحياة، أنت أتقى الدم شفته في حياتي ما لا شفت, شفت لا هذا شيء تبع حد بس بلاست بناليل بلا كتك العرف فيك وفي, وفي بلا نيلة بلا نيلة جات كونيلة جات كونيلة. طبعا كان في مواقف كثيره على خشبة المسرح وفي الكواليس مش عارفه حضرتك دلوقتي ممكن تفتكرها معانا في البرنامج يعني هو انا اول يوم كان لافتتاح في اسكندريه وكان نجيب الرحاني اللي هو مصرع اسمه نجيب الرحاني في اسكندرية اه اه وحطين صوري وقالت أنا طبعاً مترعش يعني الافتتاح كان واحد يوليا قلت بسيس بديع ما تخليه سبعة يوليا التلميذ اللي عاوزي أجل الامتحان باستمرار قال لي ده موسم والمواسم بتأجر شوها من أول يوليا وماريا ما تخافش يا ابن اتهم معلش قطتي سبعة جاء سبعة و تقل عشرة النبي كل شويه تأجل. اتاجل انا ساكن في المعموره فمش الساعة التلاته اقول الشباك ايه الاخبار قالوا قم بلي لمده اسبوع قال لا يعني الناس جت طب ده, ده اسخم يعني <تصفيق> يعني المسؤليه بقت اكتر من ضمن الحاجات اللي قالها لي اللي اللي الله يرحمه طلعت حسب ودي الفرقه قال لاول مره ندي نمر على الحيطه قلت له يعني ايه الحيطه دي قال لي عن كلاسيك كومبلي الناس طلبت تقف فعملنا الحيطه بنمر يقول له على واقف بالنمر اه إلى الى هذا وطبعا رحاني كان ربع ساعه قبل مني يعني ربع ساعه دايما يدخل موصلين اسمها فرشه للبطل وانا جادوري ولازم اخش ابدا متسمر في مكاني والعرق يتصبب ومش عارف اخش وعاوز اهرب من الشباك عاوز اعمل اي أمام. مش ممكن اكونش اواجه الجماهير الجنسيه لغايه ما مريمونيب قالت لي خش قلت لا مش قادر زقني مدير مسرح <تصفيق> لقيت نفسي قدام الناس قعدت الحيه اجي عشرة دقائق متلعثم مش عارف اعمل حاجه ابدا لكن بعد ما خلصت الروايه مش قادر انسى اليوم انت برده مريمونيب ومش اكيب وبديع خيري كان عنده مرض رجلي ما أطوع فشلوه وطلع في آخر السطرة وقال إذا كان مات الرحاني ومات ابني ولم يمضي أربعين يوم على وفاته فستستمر مدرسة الرحاني وستبقى مدرسة الرحاني بفضل فريد شاولا يا دي العروسة اللي بحاجة عليها الدنيا تزانع في الصورة أمر دي شيء <تصفيق> يا بني سبه نعود يا عليزة نعود اود ما نكونش ازعجناكم يمكن جينا في ساعه غير مناسبه ايوه انا شايفه ان احنا شويه شويه ايه يا دهاني انتوا هنا في بيتكم احنا هنا الضيوف حضرتكم ضيوف ايوه بطريق الصدفه بطريق الصدفه شيء جميل جميل يا يدلكوا صفي يا اخواتي والنبي الانسان متعسيه مدري منينها لا يكون مجينا يعني خسر الصدفة ولا فرقش الصدفة ولا حاجه وشايفه حضرتك يعني ان الحكايه دي من السهل تخش العقل هي كده الحبي في ما صدقتش ان شاء الله عامك ما صدقت ايه هو ده ده شيء كفر عملت تقرر في اشكال والله الصبح وتلمح تلميحات كلها تخافه وقلة ادب قلة ادب انت بحبني ايه بنتلذع في الصور بتاعك ده ولا عايزين اخطفه ولا فاكره نقطه كله اندغوا بالطقم بتاعك هجيبك شكل المعزه اللي انت هتجوزها له معزه بنتي انا معزه يا عديمه التربية طيب يا ويتش نيلا حينازم نيلا أمه سحلول نيلي كانت أول فرصة لها معايا لأن طول عمر الدور ده كان بيعمله السيدة ميمي شكيب رحمه الله مع الرحاني وفعلاً أول ما ابتديت الرواية يعني جابولي لي ميمي شكيب إنما الدور دلوعه اللوعة وبنت صغيرة وأنا رجل كبير فميمي طبعا أكبر مني في السن كانت ومفروض تقعد على حجري وقلت لها يا حبيبتي مسلتها جمعه قلت لا ما أقدرش يعني لمؤاخذة مع احترامي وازاي تنزعي دور بقى من ميمي الشكيب اللي بقى لها تلقى أربعين سنة بتعمله فجبت الزميلة أو البنت أختنا بنتنا نيلي يعني ده كان اختيار حضرتك آه طبعا طبعا طبعا وكان صغيرة وكانت حفظة ومشتعلة و وكلها نشاط وكلها حيوية ونجحت نجاح باهر فيه نفسي في التعمية؟ <تصفيق> بقى شوفي حضرتك انا اخلاقي بقت في مراخين اكتفي شر يا حسن لي. اعملي معروف في اعتقيني الوجه الله ما مش عدقات قلت لك نفسي في التعمية؟ <تصفيق> انت حافة ما تريحيش ابدا يعني ماذاك عندك تعقنين علي سعبان عليك ما تنفيتش من حكومة كمان طب اغطم تسب تلعب منش خرج من هنا قبل ما كل التعمل تقول ايه عن اداء الفنان فريد شوقي في مصرحات الدلوع ممتاز لا طبعا ما حدش يختلف عليه طبعا اداءه ملك يعني <تصفيق> هو اسم على مسمى يعني لا طبعا الفنان فريد شوقي يعني في غنى عن التعريف وعن التقييم وعن فريد شوقي يعتبر قدوة سواء في الناحية الكوميدية لما يعني اجدد كل مسرحيات أو معظم مصرحيات نجيب الرحاني وخاصة في مصرحة الدلوع اللي احنا بنشوفها دلوقتي في النواحي الأفلام الجميلة اللي عملها بموضوعاتها العامرة الهدفة من اللسط حسن لغيره وغيره وغيره اللي كانت قضايا بتفجر في البلد طبعا فريد شوقي يعني بيعتبر أحد أهرامات الفن في مصر يعني ده بيخديني ثقه تاني في نفسي ان أقدم لكم المزيد ا ا في عمري إن شاء الله وأكون ا ا ا باستمرار أنور ا ا ا أنور ا ا ا إذا كنت بكرهك ولا بحبك أنت فزورة أنت ا أنت ا ا ا ا ا ا ا ولا حلوك ولا لا لا بعيده بعيد عني ولعك <تصفيق> عني انت مش بتاعتي انت مش ليه انت وحده متدلعه متها الشكل عاوزه لك وحده يشترغولك بالفلوس يلمعوه ويزكرفوه اما انا عاوز واحدة على قد بحالي وحده تكون هي مراه مش انا اللي مرادها <تصفيق> <تصفيق> مش هتلاقي اطوع مني اهدى مني اخلص مني مين انت؟ ايوه انا انا اللي حكون من جيدك حكون تحت امرك انا الحصان اللي كانوا سايبينه من غير اللي جان يقضي نفسه يقضي غيره ولا حدش قادر يروزه خسروه الحصان الحلو خسروه. دلعوه الحصان الحلو دلعوه فتحوا باب نسباب يخرج ويدخل على كيفه لا كرباك على كتابه ولا اسوعه ولا سايز زي الناس جد اللي جامل خلاص يا امر الحصان ده هيدي بطل هل... يا قوي. ايه اللي يصلح أخلاقه قربات من الاخلاق هيه تحب الجاني يكون في ايدك كده؟ ما انا خايف فين محبيه جبن الارض آه الحق علي كده. بقى شوفي يا ريح حق عليك انت بقى شوف يا يا حصان انا على فوهه هعورك دايما جاي اه يا حصان بدني آه يا اللي هلكني بدل ما حصان اه يا احلى شيء شفته عليا قول <تصفيق> لي ازاي المغص دلوقتي اه ايه يا عم هو كان في اجمل مطعم دي كده اوه <تصفيق> الكاشي تستاهل الاكل لكن النهارده بس تستاهل البول. انا مش فاهم حاجه ابدا هو ده اللي فرع الكاوتش <تصفيق> <تصفيق> وانا لحطيت الصورة في النهر شافة مش معاول قصة السفرقة تعمل مع أبوزك على هنا عم السطب ما <تصفيق> <تصفيق> فيش بوش بتاعك وبس السطب لي ايه وبوش ايه انا مش فاهم حاجه أحسن, احسن احسن خليك مش فاهم لا أشبه. يا خبر فيك <تصفيق> ما شاء الله على سوق الكنتو حضرتك مبطول من هنا مرفوض وقت مستنى إيه؟ مستنى ودعك بكلمتين يا حضرت مش عايز ودعك كلمتين اتنين يا حضرت البشكاتب عايز حاجة من خلتك كلمتين كلمة واحدة يا حضرت البشكاتب واحدة رجز قول يا حضرت البشكاتب آه. مشاهدين الأعزاء نشكركم على متابعتكم وإلى اللقاء وحلقة جديدة ولسه فاكر